م ؤ س س ة أ ج ن ا د تقدم كنت حرا شامخ ا ر أ س ي أ ب ي ا في بلاد زادها المولى مزايا ملكم ا سرتم إ ل ى ا ل أ ع د ا ء طوعا قد أ ض ع ت م كل هاتيك السجايا يا اخى ا ل إ س ل ا م لا ترضى الدنايا كيف ترضاها وتجتر الرزايا كيف تترك دار عز عشت فيها نسيا صحبا تنادوا للمنايا كيف غ ا د ر ت و س ا ف ر ت بعيدا نحو دار الكفر أ س ر ج ت المطايا كيف ترضى العيش يا هذا د ل ي ل ا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 غرقا في قعر بحر بالخطايا في شروط العار قد أ ص ب ح ت عبدا قد خلعت السمت قد بعت القضايا وصمه صرتم و أ ش ت ا ت ا ل رذالا في بلاد سادها سوء الطوايا كنتم خير الورى في كل أ م ر كيف أ ص ب ح ت م عناوين البلاء كنت حرا شامخ ا ل ر أ س أ ب ي ا في بلاد زادها المولى مزايا ملكم ا سرتم إ ل ى ا ل أ ع د ا ء طوعا قد اضعتم كل هاتيك السجايا من راى دينا سوى ا ل إ س ل ا م يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا فارجعوا للدين إ ن الدين عز واطلبوا العز ة بتجهيز السرايا مرآ ديناً